وَيُبَشّرَ الْ المُؤْمنينَ الذيينَ يَععمللونَ الصَّالِحَاتِ أن لهُم آجرًا حَسَنَا مَا كِثينَ فِيهِ أَبدَا وَيُذِرَ الذيينَقالَاُ التَّخَذَ اللهَّهُ وَلَدَا مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمِ وَلَا لِأَبَائهِم كَبُورَت كَلمَةَ تَخْررجُ مِنْ أَفْواهِهِم إ يَقولُونَ إِللاا كَذبَا فَل عَكَ بَخِر النفْسَكَ على آثَارِهِم إَِّمْ يؤمنِنُ بهذاَا الحَدثِ أَسَفى.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 إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى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 وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لَهُ وليا مرشدا وتحسبهم أيقاضا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراع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 فَبثأَ أحدَدَكُم بورقكُمْ هذه إلىى المدينَةِ فََظرأَهَا أأَزْكَ طَعَامَ فَْيأتِكمُم فَأتِكُم برِِزْقِم مِنْهُ التَلَطَّف وَلَا يُشعرَّ بِكُمْ أَ أحد إِهُ إن إ يَظهَرُ عَلَكُم يرجمُكمُْ أَ يُعيدُكُم فيِي مَِّتِهم. أَلَن تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أن وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا بُنُيَ عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا رَّبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِم مَّسْجِدًا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 استفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله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 وَإي يَْستَغِيثُ يُغثُ بِمَا إكَ المُهْلِ يَشْو اللوج بِسَ الشَّرابُ وَساءتْ مرتفقا ان الذين امنوا وعملوا الصالحات انا لا نضيع اجر من أَحْسَنَ عملا اولئك لهم جنات عدن تجري من تحتها الانهار يحلون فيها من اساور من ذهب ويلبسون ثياب خضرا من سندس واستبرق متكئين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 أكفرت بالذي خلقك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 إلا إن ترني أنا أقل منك ما لو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 هناك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن مِنَ من السماء فاختلط به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 بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وَمَا كُنْتُمْ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عُضَدًا وَيَوْمَ يَقُولُنَّ ادْعُوا شُرَكَاءَنَا الَّذِينَ نَزَعْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُم مَّوْبِقًا وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُهَا وَلَمْ يَجِدُوا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا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 وقدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وَفِي آذانهم وقرا إنا جَعللن على قُلُ بِهِمْ أَكةً أَ يَفْطَهُوه وَفِي آذَانهِم وَقرْرَ وَإِن تَجعهُم إلى الهدَ فَلَ يَهتَدُ إذًا أَبَدَا وَرَبّ كَغَفُدُ الرَّرحم وَرَبّكَ الغَفور وَربّكَ الغَفور ذُ الرَّاحمَ لَ يُؤخِذُهُ بِمَا كَسَبُوا ل عججَّ لَهُ بَل لَّهُم مَّوْعِدٌ لَّن يَجِدُوا مِن دُونِهِ مَوْئِلا وَتِلْكَ الْقُرَى أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِم مَّوْعِدًا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 فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا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 واما الغلام فكان ابواه مؤمنين واما الغلام فكان ابواه مؤمنين فخشينا ان يرهقهما طغيان وكفرا فارددنا ان يبدلهما ربهما خيرا منه زكاتا واقرب رحمه واما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينه وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمره ذلك تأويل ما لم تستع عليه صبرا